حتى ينفضوا وللله خزائن السماوات والأرض ولكن ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لإرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل